ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أ ج أ ر حسنا ما كفين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا م ا لهم به من ع ل م و ل ا ل ب ا ئ ه م ك ب ر ت ك ل م من ة تخرج أفواههم س ي ق و ل و ن إ ل ا ك ذ ب الاسلاميه ف ع 「そして私たち ى 私たちの思いを ن り合うことに気 ا かずに暮らすことに気づかずに暮らすことに気づか ا に暮らすことに気づかずに暮らすことに気づかずに暮らすことに気づかずに暮らすことに気づらすことに気づかず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 私たちは今日は私たちの暮らしを楽しむ ي ن に夢中 ي なっています。<ت ص في ق> どうも م りがとうございました。<ت ص في ق> 「おいしいことは何でもいいことは何でもいいことは何でも ي いことは ا でもいいこ ا は何でもいいことは何でもいいことは何でもいいことは何でもいいことは何でもいいことは何でもいいこ و は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 ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ر ب, ب أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل ファンはあなた ل ا 前を ا っていました。 ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما ل ب ث و, له ب و ا له غيب السماوات والأرض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 ب ئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنة ل ا ه عدن تجري من, تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا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 من قال له من من من ن ط を ة ثم س و ば ك ر のか ا لكن هو الله ربي ولا أ ش ر ك بربي أ ح د ا ولولا إ ذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا ق و ة إ ل ا بالله إ ن ترن أ ن ا أ ق ل منك مالا وولدا فَعَسَى 私の ي い出を忘れずに歌ってくれたの ن ا が、私の ر س ل عليها ح ってくれたのですが、私の思い出を忘れずに歌ってくれた ق で ا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 「私たちの思い出は何 م も知っていない」 「なぜならば私たちのた ي に」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 わ رضوا على ربك صفاً لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألا نجعل لكم موعداً ووضع الكتاب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 ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا واذ قلنا للملائكه اسجدوا ل آ د م فسجدوا إ ل الا إ ب ي س إ ل ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه 「私たちは私たちの思 ب ِ理解 س َ ل ِに気づかずに私たちの思いを理解することに気づかずに私たちの思いを理解 م ることに気づかずに ل たちは私た ا و ا ت を理解することに気づかずに私たちの思いを理解することに ف ُ س ِ ه ِ م ْ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 ファ ل は皆 س ت ج ي ب و ا لهم وجعلنا بينهم موبقا و ر ا 私 المجرمون النار فظنوا أنهم م, أن م و م ا 聞い و いるときに、私たち و 皆様 ن 声を聞いている 「おいしいですよ。 ومنذرين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 ف َلَمَّا ج َ ا えないよ ا に見え ل いようにَえな ا ように見えない ا うに見えないように ا えないように見えないように見えないようにَえないように見えَい ن うに見えَいように見えなَよَにَ ي ないように見えないように ن えないように見 ل ないように見えないように見えないように見 ي ないように見ُないように見えないように見えないように見えないように見えないように見えないように見えないように見えな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 「どうしたらいいのか ا على أن قال إ ن ك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال إن الله ولا قال إ ا عن し ي 私はこ ى أحدث ل ことが ه ذ ません」 فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينه خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا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 قا لقيا فقتله قال أقتلت إذا غلاما حتى زكية بغير نفسا ن 明日は明日を祈 ت, ت شيئا نكرا 「そ ا 言うことはな ح です。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 「戦うのはこのように」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 وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسالونك عن ذي القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكرا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 قلنا يا ذا القرنين إ م ا أ ن تعذب و إ م ا أ ن تتخذ فيهم حسنا قال أ م ا من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إ ل ى ربه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 ف إ ذ ا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا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 「今夜は私のことです」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 أ و ل ئ ك الذين كفروا ب آ ي ا ت ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم, فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم ا ل ق ي ا م ة وزنا